الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الجزء الأول من الحصة الرابعة من دورة المقاصد على مجالس الأصوليين وقد ارتئيت بعد طول تأمل وتدبر أن أجعل هذه الحصة على جزئين وذلك حتى يتسنى للمتلق استيعاب كل ما فيها من المعاني والمصطلحات التي يتطلب فهمها تركيزا دقيقا ففي هذه الحصة نقف إن شاء الله على علاقة مقاصد الشريعة بتعديل الأحكام وابتداءا أجدني ملزما أن أوضح لك أن الحديث عن التعليل يتطلب سابق الطلاع على مباحث العلة في القياس وبذاهب العلماء في تعريف العلة والدافع إلى ما قلناه هو أن التعامل مع هذه المصطلحات في هذا العلم بالذات توجب إدراك لمعانيها وإلا وقعنا في استطرادات تخل بأهداف هذه الدورة وتحول دون تحقيق مقاصدها وعلى هذا فإني سأعرف المصطلحات التي سترد في معرض كلامي بما يساعد على بلوغ الغاية دون إخلال إن شاء الله تعالى أما البناء المنهجي لهذه الحصة فيكاد ينحصر في نقطة واحدة وهي تعريف العلة والتعليل والمصطلحات المرتبطة بهما دون أن يكون لنا كثير توسع في بعض المصطلحات لأن بعضها أقوى من بعض في الاستعمال والذي يهمنا هو الإحاطة بتوظيفات الأصوليين لهذه المعاني فأقول مستعينا بالله التعليل مصدر عللة وهو معنى مشتق من العلة والعلة في اصطلاحات الأصوليين لها معان كثيرة تعددت بتعدد مشاربهم من معتزلة وأشاعرة ومنهم هم على بذهب السلف كل حسب موقفه من بعض القضايا العقدية كمسائل التوحيد والتقبيح والتحسين ودور العقل فيهما ولا أريد كما أسلفت لك سابقا أن أخوض غمار هذه المصطلحات لأنها ليست من شأني في هذه الحصة بل غاية أن أضعك في السياق والمساق العام لعنوان هذه الحصة الذي هو علاقة التعليل بمقاصد الشريعة فلا أدخلك في اختلافات كثيرة ليس هذا مجالها بالنسبة مفهوم العلة، فقد تعدد التعاريف الأصوليين لها، لكننا هنا نقتصر على تعاريف محددة بنيت على اعتبارات كبيرة ومهمة. أولها تعريف العلة باعتبار كون الوصف مؤثرا بالشرع. ومن يمثل هذا الاتجاه هو الإمام أبو حامد الغزالي فقد قال رحمه الله في المستصفى بأن العلة هي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه أو هي عنده الوصف المؤثر في الحكم لا بذاته بل بجعل الشارع فالوصف إذن هو المعنى القائم بالشيء هو المعنى القائم بالشيء مؤثرا فيه موجدا له أو معرفا له غير أن هذا التأثير هو بجعل الله له كذلك لا بنفسه حيث ترتبط العلة بمعلولها ارتباطا عاديا لارتباطا عقليا كما هو عند المعتزلة وفي هذا التعريف يظهر لك بعض ما خالف فيه الغزالي رحمه الله الأشاعرة ويقترب فيه مع بعض ما عند الجمهور من أهل السنة وبعض ما عند المعتزلة من أن العقل يحسن ويقبح إلا أن الغزالي رحمه الله يقصد إلى أن تأثير الوصف في الحكم هو بحسب اجتماله على مصلحة أو مفسدة وهذا مما يمكن إدراكه بالعقل الاعتبار الثاني هو باعتبار كون الوصف بذاته وهو منح المعتزلة تبعا لعقيدتهم في التحسين والتقبيح العقليين وكون الأحكام يمكن إثباتها بالعقل فالعلة عندهم هي الوصف المؤثر في الحكم بذاته بعد خلق الله فيه قوة التأثير. أما الاعتبار الثالث فهو باعتبار كون الوصف بعريفا للحكم. وهذا المنح ذهب إليه الرازي واختاره البيضاوي في منهاج الوصول إلى في منهاج الوصول إلى علم الأصول. وهو مذهب كثير من الحنفية وبعض الحنابلة فالعلة عندهم وعند من تابعهم هي الوصف المعرف للحكم بحيث يكون علامة عليه دون أن يكون مؤثرا فيه أو باعثا عليه فهو مجرد أمارة وعلامة على وجود الحكم في الأصل والفرع عند القياس الاعتبار الرابع هو تعريف العلة بكونها الباعث على تشريع الحكم وإليه ذهب الآمدي وابن الحاجب لكن لا تأخذ هذا المعنى على ظاهره لأن الله تعالى لا يبعثه شيء على فعل شيء إلا إرادته سبحانه وتعالى فمعنى الباعث إذن هو تقصد الشارع من تشريعه الحكم حكمة محددة من تحصيل مصلحة معينة أو درء مفسدة معينة عن المكلف الاعتبار الخامس تعريف العلة باعتبار تعلق الأوامر والنواهي وهذا من انفرادات الإمام الشاطبي رحمه الله فقد عرف العلة بأنها الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر أو الإباحة أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي فالعلة عنده هي المصلحة نفسها أو المفسدة نفسها دون اعتبار لظهورها أو خفائها أو اعتبار لانضباطها من عدمه وبهذا ينفي أن تكون العلة هي تلك المضنة التي جعلها الشارع سببا للحكم ينضبط به إذا بان لك تعريف الأصولين للعلة علمت أن التعليل هو ما يستدل فيه بالعلة على المعلول أو هو انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر وذلك كالربط بين الدخان والنار تعليلا بأن تقول النار هي المؤثر والدخان هو أثرها للدلالة على أحد أمرين، أي أن هذا أن التعليل يدل على أحد أمرين، أولهما إرادة أن أحكام الله تعالى وضعت تحقيق لمصالح العباد في العاجل والآجل، أي أنها معللة برعاية مصالح. الثاني إرادة بيان علل الأحكام الشرعية. وكيفية استنباطها والوصول إليها بما يعرف بمسالك العلة فمن هنا يمكن لك أن تدرك العلاقة بين العلة والتعليل فالعلة بالنسبة للتعليل هي بمثابة نشوء السببية كباعث على الحكم شرعا من خلال وجود المناسبة بين علة النص والحكم الثابت به ودورانه معها وجودا وعدما أما التعليل فهو عمل المجتهد في الكشف عن هذه العلل وعلاقتها بجلب المصالح ودرء المفاسد فإن كانت العلة ظاهرة صح التعليل بها وإلا بحث عن علة ملائمة للحكم المنصوص عليه إذن كان هذا فيما يتعلق بتعريف العلة وعلاقتها بالتعليل نمر الآن إلى نقطة أخرى ضمن النقطة المركزية وهي مصطلحات التعليل المقصود بمصطلحات التعليل تلك الألفاظ التي استعملها الأصوليون في مورد حديثهم عن العلة والتعليل وهي ألفاظ تشترك مع العلة في بعض ما صدقاتها لكن ماهيتها هي ما تختلف عن ماهية العلة وقد اختلف الأصوليون في التعليل بها وأريد أن أنبهك هنا أني لن أتطرق إلى جميع المصطلحات لكن أركز على ثلاث مصطلحات أساسية كثيرة الورود في كلام الأصوليين وكتاباتهم أولها الحكمة التي عرفها الأصوليون بأنها الأمر الدال على المصلحة الظاهرة البينة أو المفسدة بذاتها أو هي الأمر الذي لأجله جعل الوصف الظاهر علّه فالتعريف الأول هو باعتبار ملاحظة المصالح التي في النص والتي تعبر عن مقصود الشارع أما الثاني فهو باعتبار مظان الحكم في النصوص كالمشقة بالنسبة للسفر فهي أمر يناسب إباحة قصر الصلاة لكن لا يغرنك أن العنوان هو مصطلحات التعليل فيسبق إليك أن التعليل بالحكمة مسلم به عند الأصوليين بل إن التفريق بين الحكمة والعلة عندهم قائم وهذا راجع عندهم إلى صفة الانضباط فالعلة عندهم منضبطة بينما الحكمة هي وصف غير منضبط يتحقق في أكثر الأحوال ونرجع إلى مثال قصر الصلاة فعلته هي السفر وحكمته هي مضنة المشقة في السفر فالسفر وصف منضبط لكن المشقة غير منضبطة فقد تحصل في سفر دون سفر ولذلك نيط الحكم أو حكم القصر بالسفر لا بالمشقة المترتبة عليه لذلك فجمهور الفقهاء على أن الأحكام تناط بالعلل لا بالحكم وأما الشاطبي رحمه الله فقد سلك مسلكا آخر في التفريق بين الحكمة والعلة حيث عدها دالة على المقصد وباعثة على التعليل فالعلة هي المصلحة المنضبطة والوصف الذي تعلق به مناط الحكم وجعله الشرع مضنة لتحقيق المصلحة المقصودة للشارع أما الحكمة فهي المصلحة في حد ذاتها هذا عن معنى الحكمة أما عن اختلافهم في التعليل بها فهو على مذاهب أذكر لك منها المذهب الأول أنه لا يعلل بها مطلقا لأن الحكمة أمر خفي لا يمكن تعديته سواء كانت منضبطة أو غير منضبطة وهو مذهب أكثر الأصوليين ومعنى التعدي هنا أن يعمل بها في قضايا أخرى غير القضايا المنصوص عليها أو التي ارتبطت بها العلة المذهب الثاني أنه يعلل بها مطلقا وهو ما ذهب إليه الرازي والبيضاوي والغزالي وذلك على اعتبار أن الحكمة هي المقصودة من شرع الحكم وهذا هو موجب التعليل بها فإذا لم يصح التعليل بنفس الحكمة لم يصح التعليل بالوصف المشتمل عليها من باب أولى المذهب الثالث أنه يجوز التعليل بالحكمة إذا انضبطت أما إذا لم تنضبط فلا يجوز التعليل بها وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وهو مذهب الحنابلة وتفسير ذلك أن الحكمة المنضبطة, المنضبطة الظاهرة لا تخالف الوصف الظاهر المنضبط الذي هو العلة أما غير المنضبطة فلأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والصور وبذلك من العسير الوقوف على مناطي الحكم فيها والبحث عنه في فيه تكلف ومشقة وتأخير في إثبات الحكم الشرعي وهذا القول الثالث هو أرجح الأقوال كما بين ذلك كثير من الأصوليين وكثير من الدارسين المعاصرين ويؤيده نصوص الكتاب والسنة من مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 منع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص من التصدق بماله كله، وحده له في الثلث تعليلا بحكمة إغناء الولد وعدم تركهم عاله، وفي فروع المذاهب الفقهية الكثير من التعليل بحكمة المنضبطه، ليس هذا أوان التفصيل فيها. المصطلح الثاني هو مصطلح السبب هذا الاصطلاح ايضا اختلف فيه الاصوليون على مذاهب كذلك اولها اختيار بعض الاحناف كالسرخصي ومن لا خسر كونه ما يكون طريقا الى الحكم بلا وضع له ولا تأثير فيه وزاد النسفي في المنار كونه لا يعقل فيه معاني العلل. وهذا التعريف ينطلق من كل ما يتعلق به فعل المكلف ولا صنع له فيه، كذخور الوقت وكونه سببا في وجوب الصلاة، أو كان من صنعه، ومثال ذلك ما في كتب الأحناف من أن من اشترى أمة ملك التمتع بها، فكان الشراء بذلك سببا لهذه المتعة لكون المشتري ملك الأمة أما ملك الأمة في حد ذاته فالشراء علة فيه وليس سببا التعريف الثاني هو اختيار بعض بعض الحنفية كالبزدوي وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى كون السبب هو كل ما دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي وهذا يعني أن السبب هو كل ما يوصل إلى الحكم ويكون طريقا لثبوته التعريف الثالث هو اختيار معظم الشافعية وجمهور المالكية وبعض الحنابلة بأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مناطا للحكم التعريف الرابع هو تعريف الإمام الغزالي الذي لم يفرق فيه بين تعريف العلة وتعريف السبب ففسره بما فسر به العلة بالمعنى الذي وقفنا عليه في بداية هذه الحصة التعريف الخامس عرفه القرافي أي عرف السبب بكونه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته أي ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن انعدامه انعدام الحكم فإذا وجد هذا السبب وجد معه الحكم وإذا انعدم هذا السبب انعدم معه الحكم التعريف السادس هو تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله فقد اختار رحمه الله تبعا لمنهجه في الموافقات تعريفا آخر للسبب فقد عرفه بأنه ما وضع شرعا لحكم لحكمة بأنه ما وضع شرعا لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم ومثل لذلك بحصول النصاب في كونه سببا في وجوب الزكاة وبالعقود في كونها أسبابا في انتقال الأملاك وحلية الانتفاع لكن الظاهر هو التفرقة بين مفهوم السبب ومفهوم العلة فالسبب أمر وضعي اقترن الحكم به وجودا وعدما دون اشتراط وجود مناسبة بينهما بعكس العلة كما ظهر لك فالنصاب أوجب الزكاة لكن لماذا؟ ودخول الوقت أوجب الصلاة لكن لماذا؟ وهكذا أما العلة فمعلوم لماذا حرمت الخمر فإنها قد حرمت لعلة الإسكار ووجه المناسبة بين الحكم وعلته بين وأبيح قصر الصلاة لعلة السفر وهكذا مع اختلاف آخر هو أن العلة متعلقة بوجوب الحكم لا بوجوده متعلقة بوجوب الحكم لا بوجوده بينما السبب سابق على الحكم بحيث إذا وجد السبب أصبح الحكم واجبا وفي هذه المسألة تفصيل كبير عند الأشاعرة. المصطلح الثالث الباعث ذهب بعض الأصوليين إلى تفسير الباعث بكونه ما يحمل الشارع على تشريع الحكم وهذا ممتنع لأنه يستلزم أن يكون حصول الفعل المطلوب لغرض يعود إلى الشارع بحيث يكون حصوله أو لا عنده من عدم حصوله جل جلبا للمصالح التي هي اللذات وذرءا للمفاسد التي هي الآلام ووسائلها وهذا التي هي اللذات ودرءا للمفاسد التي هي الآلام ووسائل ذلك وهذا منتفن وممتنع في حق الباري عز وجل في حين يذهب البعض الآخر إلى أن معنى الباعث هو ما يحمل المكلف المكلف على الامتثال لحكمة مقصودة تعود عليه بالنفع جلب لمصلحة أو ومن ثم لا يمتنع أن تبنى أحكام الله على مصالح العباد دون إيجاب ولذلك قال السبكي إن كل حكم معقول المعنى فللشارع فيه مقصودان أحدهما ذلك المعنى والثاني الفعل أحدهما ذلك المعنى أي المعنى المقصود والثاني الفعل أي الفعل الذي هو طريق حصول المقصود قال إن كل حكم معقول المعنى فللشارع فيه مقصودان أحدهما ذلك المعنى والثاني الفعل الذي هو طريق إليه وأمر المكلف أن يفعل ذلك الفعل قاصدا به ذلك المعنى فالماء فالمعنى باعث له لا للشارع ونصوص الشرع يعني انتهى كلاب السبكي فنصوص الشرع تضافرت على إثبات هذا المعنى في مثل قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم وقوله عليه السلام إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة فبينت أن الباعث هنا مصالح تعود على العباد بالنفع وهذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى وكما قلت لك سابقا هناك تعريفات أو ألفاظ ومصطلحات أخرى ترادف في معناها العلة لكني لم أشأ أن أريد أن أوردها لك كلها حتى لا تختلط عليك المفاهيم، وحتى إذا ما ما على المصطلحات الأساسية، ثم بحثت عن المصطلحات الأخرى، فهمت المقصود وسهل عليك إدراكها. فالعلة لها أسام كثيرة، كما ذكر البزدوي، فقال هي السبب. وهي الأمارة، وهي الداعي، والمستدعي، والباعث، والحامل، والملاط، والدليل، والمقتضي، والموجب، والمؤثر أو كما قال غيره هي العلامة والمعرف العلامة والمعرف التي نصبها الشارع دليلا على الحكم فهذه مصطلحات إذا تأملتها أو تدبرتها تجد أن بينها ارتباطا وثيقا بل يكاد يغني بعضها عن بعض في الاستعمال ولذلك حينما تتناول مبحث التعليل تعليل أحكام الشريعة ثم تقف على هذه المصطلحات وجب عليك أن تردها كلها إلى معنى واحد وهو معنى العلة وفي الجزء الثاني إن شاء الله نقف وإياك على مذاهب العلماء في تعليل أحكام الشريعة، ثم في، ثم نتطرق إلى بيان علاقة مقاصد الشريعة بالتعليل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.